فإذا شقت السماء فكانت وردة تسهى فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقزام فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جال ربكما تكذبان، تعرف المجرمون بثيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ هذه جهنم.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 يطوفون بينها وبين حميم آل فبعي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف قام ربه وقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان